لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد ويرفاضل كالعادة الماضية نأخذ سؤال وسؤالين قبل الدرس حتى يتذارك الإخوة ونجيب على بعض الأسئلة التي يشتكي كثير من الإخوة من قلة الإجابة عنها يقول أخونا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ما المقصود بوتخونوا أماناتكم هل كل ما يؤتمر عليه الإنسان؟ نعم كما تقدم شرحه في الدروس الماضية وإشاملة للدين والدنيا فالخيانة في حق الله بالشرك به ومعصيته وعدم امتثال أوامره وارتكاب نواهيه هذا يعتبر عدم قيام قيام بالأم بالأمانة وفي حق الناس تقدم شرح ذلك قال هل الشفاعة لأصحاب النار الموحدين فقط وهل الذين يدخلوا النار يحتاجون إلى شفاعة أو لا تشملهم لا شك أن الشفاعة لا تشمل إلا أهل التوحيد أما غيرهم فالشفاعة لا تخرجهم من النار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمي أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه ولم تنفعه في الخروج من النار ولذلك قال الله عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين وذلك بإخراجهم من النار أما من عداه فالشفاعات أنواع من الشفاعة العظمى وتقدم ذكرها وإخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنها الشفاعة لدخول الناس من أهل الجنة إلى الجنة فيستفسح بالشفاعة باب الجنة وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنها شفاعة لأهل الجنة لرفع درجاتهم ومنها لأهل الكبائل من أهل الإسلام من الشفاعات ما تكون خاصة ومنها ما تكون عامة وقد بسط العلامه ابن العز رحمه الله في شرح الطحاويه هذه الشفاعات وذكر الادله عليها وذكر الخاص منها والعام يقول هل ورد شيء عن طول الصراط لا علم لي بذلك لا علم انه ورد ان طول الصراط كذا انما الصراط ممدود على متن جهنمه فهو جسر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر ينصب على متن جهنم يجوزه الناس بقدر أعمالهم أي المواقف يوم القيامة يكون الناس فيها في ظلام دامس وأيها يكونون في نور غير النور الذي أعطاهم الله يوم القيامة الشمس والقمر يكوران والنجوم تطمس وأشرقت الأرض بنور ربها ثم لما يؤتى بجهنم وتنصب وينصب عليها الصراط ويساق الكفار إلى جهنم ويساقتون فيها يبقى أتباع الرسل ممن آمن وتبقى هذه الأمة وفيها منافقها فتضرب دون الجسر على الناس ظلمة في الصحيح, في الصحيح في الصحيح مسلم سأل حبر من الأحبار النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في ظلمة دون الجسر وتقدم معنا أن في هذه الظلمة يفترق أهل النفاق عن أهل الإيمان وينادي أهل النفاق أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم كذا رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هذه الظلمة تكون دون الجسر ومع ذلك الناس وأشرقت الأرض بدور والله تعالى على يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أخذ بشراء شهادة ما يسمى بالتوفل لتيسير دراستي ودخول التخصص وهل يعتبر شهادة زور ومن اشترى الشهادة كذا وترتب عليه كذا ماذا عليه؟ هذا يدخل في الخيالة يعني شراء الشهادات لا يجوز ومحرم ومخالف لأولاة الأمر والحصول عليها يعتبر زورا لأنه لم, لم يستحقها استحقاقا إنما اشتراها فهذا لا يجوز هنا سؤال نفس الشيء اللي ورد في الأحاليث عن النبي عليه الصلاة والسلام كم طول الصراط أو المسافة بين الطرفين وهناك كتاب في وصفه لأحد الأمة لا يحضرني كتاب في ذلك لا يحضروني كتاب في ذلك نبدأ في درسي وهذا الدرس هو آخر درس قبل العيد والدرس القادم يكون درس العيد فهو متوقف اضطرارا وصلنا إلى الحديث الرابع في كتاب الأمانة وقلت لكم الإمام النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب العظيم باب الأمر بأداء الأمانة آيتين وأربعة أحاديث ومن تدبر الآيات والأحاديث وجدها كفيلة بجميع أحكام هذا الباب العظيم وهذا يذلكم على أن الإمام النووي رحمه الله من الراسخين في العلم فالآيات اجتملت على الأمانة الدينية والدنيوية التكاليف الشرعية والأوامر وحقوق الناس بعضهم على بعض ولا حديث الأول فيه أن عدم أداء الأمانة علامة ذهاب إيمان وحلول نفاق والثاني حال الأمانة في الدنيا وأن أول ما يرفع من الناس والثالث حال الأمانة في الآخرة وأنها تقوم على جنبتي الصراط تشهد لمن قام بها بحق وتشهد لمن فرط على من فرط فيها والحديث الرابع حال السحابة رضي الله عنهم مع الأمانة قالوا عن أبي خبيب بضم الخائل معجمة عبد الله بن الزبي رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل حديث طويل قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني ويوم الجمل هو الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن بي طالب رضي الله عنه ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير رضي الله عنه وأرضاه ونسبت هذه الوقع إلى الجمل لأن يعلى بن أمية لأنبي يعلى يعلى بن أمية الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان معه جمل كبير اشتراه بمئة دينار فأركب عائشة رضي الله عنها على الجمل فوقفت به بين الصف وكان ذلك في جماد الأولى وقيل في آخر سنة ست وثلاثين الهجرة. وهذه الوقعة بدأت من بعد الظهر وانتهت قبيل غروب الشمس أشعلها قتلة عثمان الشهيد الإمام المصطبر رضي الله عنه وأرضاه عثمان قتل ظلما على يذ المنافقين الخارجين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن الله مقمسك قميصا فإذا, أراد المنافق فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه وقال عليه الصلاة والسلام من نجى من ثلاث فقد نجى من نجى من ثلاث فقد نجى من نجى من ثلاث فقد نجى موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذه الفتنة وهذه المعركة أجعلها قتلة عثمان بعد أن اتفق الفريقان فريق علي رضي الله عنه وفريق عائشة رضي الله عنها على عدم القتال وعلى تتبع قتلة عثمان والقصاص منهم ومما قتل من السادات في هذه المعركة طرحة والزبير أما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة وأما طلحته فكذلك فالزبير رضي الله عنه لما وقع القتال اعتزل الناس فأذركه عمر بن جرموذ عمر بن جرموذ روادي السبع أدركه نائما ففتك به رضي الله عنه وأرضاه فآغذ سيفه فأتى به علي رضي الله عنه يبشره يقول قتلت الزبير قتلت الزبير فقال علي رضي الله عنه إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر قاتل ابن صفية بالنار وابن صفية هو الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام بشر قاتل ابن صفية بالنار وأما طلحة فلما وقعت الفتنة ووقع القتال, القتال حاول منع الناس فجاءه, فجاءه سهم غرب سهم طائش لا يدر من أين جاء في قدمه مكان إصابة قديمة فمات منها رضي الله عنه وأرضاه فلما انتهت هذه المعركة صار علي رضي الله عنه يمر بين القتلى فوجد طلح بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه فقال بعد أن اجلسه وجعل يمسح التراب عن وجهه أزيز علي أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء أبا محمد وبكى رضي الله عنه وأرضاه وقال وددت أني قد قبل هذا بعشرين سنة وأهل الجمل لم يذهبوا لقتال علي رضي الله عنه وأرضاه كانوا في مكة وقد بايعوا علي رضي الله عنه بالإمامة فتوجهوا إلى البصرة وكان علي رضي الله عنه بالمدينة قصدوا, قصدوا قتلة أثمان والثأر له والانتقام ممن قتله فلما جاءهم علي رضي الله عنه أرسل إليه المقداد بن أسود والقاقع بن عمر يسألهم عن الأمر الذي أتوا إليه فأخبروه فاتفق الفريقان على عدم المقاتلة وكان رأي طلحة والزبير ومعه الاستعجال في القصاص مما قتل عثمان وكان علي يرى ذلك ولكن لم يرى أن المصلحة في قتالهم وقتلهم في هذا الوقت لأنهم كانوا أصحاب شوكة وعدد كبير فاتفقوا على عدم القتال وعلى أخذهم بعد ذلك وتثبعهم بعد أن يستثب الأمر لعلي رضي الله عنه وأرضاه فلما علم هؤلاء الخوارج بما اتفق عليه الفريقان هجموا على جيش طلحة والزبير قبير السحر فظن أصحاب الزبير أن جيش علي غدر بهم وجعل يقاتلهم فحصلت بينهم منعوشات وحاول الكبار منع الاقتتام ولكن الفتنة الفتنة إذا وقعت طاشت العقوم ولم يستمع الأصاغر للأكابر فوقعت الفتنة ووقع الاقتتال من, من بعد صلاة الظهر وهذا الأمر مما وقع بين الصحابة وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما وقع بين الصحابة لأن الآثار المروية في ذلك إما كذب مختلق وإما ما فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه قليل وهو أنهم فيه معذولون متأولون مجتهدون لهم فيه أجر لأن لم يكن قتالهم لأجل الدنيا إنما لنصرة الحق فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ منهم له أجر واحد ولذلك أمر الله بالاستغفال للصحابة والدعاء لهم مع علمه أنهم سيقتتلون وقد كان السلف يقولون دماء تهر الله منها سوفنا فلا نلغ فيها بألسنتنا وكان يقولون اذكروا محاسن أصحاب, أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تأتلف عليهم القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فهذا مما يجب الإمساك عنه وعدم ذكره ومن يتصدر لهذا الأمر ويذكر هذه الحوادث مخالف للنصوص وما أجمع عليها للسنة والجماعة وطلحة والزبير من العشر المبشرين بالجنة وفضائلهما كثيرة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن طلحة قال طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض وقال من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه ولما حصل منه من الدفاع ما حصل في يوم احد عن النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام اوجب طلحه اليوم اي له الجنه واما زبير فقال والسلام ان لكل نبي حواريا الزبير وقال الزبير ابن عمتي وحوارية من أمته فلم يقاتل ولكن وقع هذا الأمر قال دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم هذا شأن الاقتتام قال ابن الدين قال ابن حجر عنه معناه أنه إما صحابي متأول فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم قال وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما وإن من أكبر همي لديني وإني لا أراني أرى بضم الهمزة ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد والظن أي اعتقد وأظن وقد وقع ما ظنه فقتل غدرا رضي الله عنه أرضا كما تقد حيث كان نائما فجاء عمر بن جرموذ بوادي السباح ففتك به وقتله رضي الله عنه أرضا قال وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي في رواية انظر يا أبني ديني فإني لا أدع شيئا أهم إلي منه هذا فيه أنه ينبغي الإنسان يهتم بدين وأن ذهاب الزبائل للاقتتال لم يكن يهمه ما أهمه الدين قال أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بيع مالنا واقضي ديني هذا فيه الأمر الموادرة في قضاء دين الميت وأنه مقدم على غيره من الحقوق ولا حديث في هذا كثيرة جدا فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه وأرضاه أن أخاه مات وترك ثلاثمائة ذرهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهِ وعن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد فقام رجل يجر إزاره من وراء الصفوف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا لرجل من بني قومه من بني قوم هذا الرجل إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوا وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله قال فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء فقضاء الدين مقدم على الوصية وغيرها من الحقوق وأما قول الله عز وجل في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين قدمه الوصية على الدين فهو باعتبار أن الدين له من يطالب به وأما الوصية فليس لها من يطالب بها فقدمها لنبه الناس على ضرورة القيام بحقها لأنها أحق من الدين إنما قدمها لأنه ليس لها مطالب بخلاف الدين فإن أصحابه يطالبون به فقدم الوصية لنبه الناس على أنه مما ينبغي أن يقوم به قال وأوصى بالثلث وثلثه لبني أي لبني عبد الله بن الزبير قال يعني بني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث هذا موضح في الحديث قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك يعني الثلث الباقي يعني أوصى بالثلث لبني عبد الله بن الزبير قال هشاب هو ابن عروة راوي الخبر بالسند المتصل كما قال ابن حجر رحمه الله وكان بعض ولد عبد الله قد واز بعض بني الزبير خبيب وعباد وكان بعض ولد عبد الله أي ولد عبد الله بن الزبير قد وازا أي قد ساوا أي ساواهم في السن يعني عند عبد الله أولاد كبار يوازونا عمامهم وإنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم لأنهم كبيروا وتأهلوا حتى ساواوا أعمامهم في ذلك فجعل لهم نصيبا من المال حتى يتوفر على أبيهم ما سيرثه من الزبير يعني توفر عليه حصته قال خبيب وعبات خبيب أكبر أولاد عبد الله بن الزبير وكان يكنا به واختصر عليهما كمثال على علماء كما قال ابن حجر وإلا أيضا في أولاد الزبير غير خبيب وعباد في أولاد عبد الله غير خبيب وعباد من يساوي في السن أولاد الزبير قال وله يومئذ أي للزبير تزعة بنين وتزع بنات ابن حجر ذكر أسماءهم وذكر أمهاتهم في فتح الباري من أراد أن يرجع له فليرجع قال فجعل يصيني بدينه ويقول يا ابني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما ذريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربه من دينه الا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه اقض عنه دينه فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما الا اراضينا منها الغابه قال ابن حجر والغابة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة قال وإنما كان دينه الذي كان عليه يقول وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر كم دار عنده إحدى دارا بالمدينة وداريني بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر جاء في رواية ودارا بمكة أيضا نعم قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة هذا هو الشاهد من هذا الحديث لباب الأمانة وبيان حال الصحابة مع الأمانة هذا هو الشاهد إذ فيه خشية الصحابة من تحمل الأمانة وحصهم على حفظ مال الغير قال ابن حجر أي ما يقبض من أحد وديعة يقول وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبين لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة قال أي ما كان, يقضي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأوقع وأبقى لمرؤته أي لمرؤة الزبيع بحيث لا يتكلم في أحد في تقصيره في أداء المال فلما كان المال دينا يتجر به متى ما طلبه صاحبه أعطاه قال وما ولي إمارة القط ولا جباية ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مع بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يعني هذا المال الذي عنده مصدره من أين من أين نعم من غزو قال وما ولي إمارة قال ابن حجر أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأصحابها بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مع إبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والبخاري بوّب على هذا الحديث في صحيح البخاري قال باب بركة الغاز في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر باب بركة الغاز في ماله أي أن الغاز يبارك له في ماله ومال الغزو مال مبارك سواء كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع ولاة الأمور فالغزو باب من أبواب الرزق والبركة في الرزق قال قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف, ألف يعني كم بحسابنا مجيولين مئتي ألف مليون فحسبته يعني من الحساب قال فلقي حكيم بن حزاب عبدالله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين حكيم بن حزاب ابن عم الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال يا ابن أخي كم على أخي من الدين قال فكتمته وقلت مئة ألف كذا؟ ها؟ ها؟ قال جزء من المال قال ابن بطال ليس في قوله مئة وكتمانه الزائد كذب لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو ساتق عليه مئة ولم يكذب فيما قال ذكر العلماء أنه أراد بذلك أن لا يشعر حكيم أن الزبير كان يتساهل في أمر الدي وأن عبد الله سيعجز من الوفاء عن الوفاء قال فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسعوا هذه يعني أعرف بعضهم حال بعض ويعرف كم عنده من مال فقال أموالكم لن تسع مئة ألف لأنه مات ولم يترك شيئا لا دينارا ولا درهما غير أراضين وبيوت فقال فقال عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف قال ما عراكم تطيقون هذا فانعجزتم عن شيء منه فاستعيوا بي قال ابن حجر وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الملك من طريق بن المبارك ان حكيم بن حزام بذل لعبد بن ابن ع... الزبير 100000 اعانه على وفاء دين أبي فامتنع فبذل له مئتي فامتنع إلى أربعمائة فامتنع ثم قال لم أرد منك هذا جاء روايات أنه لما مات وراد للف وصية أبي ذهب إلى حكيم يستشيره في ماذا فيما سيفعل في أمر دين أبي يأخذ مشورته قال لم أرد منك هذا ولكن فانطلق معي إلى عبد الله بن جعفر فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه لماذا يستشفع بهم يسقطوا الدين قال فلما دخلوا عليه فقال أجئت بهؤلاء تستشف... تستشفع بهم علي هي لك كان يطلبها 400 ألف. قال هي لك فقال لا أريد ذلك قال فاعطني بها أنا عليك هاتين أو نحوها يعني إذا ما تريد بدون مقابل عطني النعلي لك الأربعمائة ألف قال لا أريد فقال هي لك إلى يوم القيامة قال لا قال فحكمك قال أعطيك بها أرضا فقال نعم قال فأعطاه فرغب فيها معاوية فاشتراها منه بأكثر من ذلك وجاء في رواية أنه اشتراها بستمائة ألف فربع فيها مائتي ألف. قال وكان الزمير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف يعني هذا التضخم الاموال الغاليه في الاراضي وكذا هي في كل العصور ترى في عهد الصحابه اجتهت ام اسامه بن زيد جمارا تعرفون جماره هو جمار حيب في وسط في وسط النخل اسامه الى نخله فنقرها واخرج جمارها فقيل له انه قد بلغ سعر النخلة 1000 درهم فلم عامت اي نخله فنقرتها قال ان امي سالتني اياها ولا تسالوني شيئا اقدر عليه الا اعطيتها هذا وكان الزبير قد اشترى الغابه ب 70 و فباعها عبد الله بألف ألف, ألف. قال ابن حجر كأنها كأنه قسمها ستة سهما لأنه بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم بمائة ألف فلما كان ألف, ألف, ألف يعني كل سهم بمائة فالمجموع يكون ستة عشر قال ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فلوافنا بالغابة فأته عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد الله لك منها هنا إلى هنا فباع عبد الله منها فقضى عنه ديله وأوفاء وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمر بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم ب. ألف قال كم بقي منها قال اربعه اسهم ونصف فقال المنذر بن الزبير قد اخذت منها سهما ب100000 قال عمرو بن عثمان قد اخذت منها سهما ب100000 وقال المزامعه قد اخذت سهما ب100000 فقال معاويه كم بقي منها قال سهم ونصف سهم قال قد اخذته ب50000 قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه معاويه ب60000 فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا مراثنا قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين الا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادي في الموسم وهذا ايضا من قيام الامانة حيث وفى لأبيه ما اوصهه عليه قال فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث لمن لأبنائه وكان للزبير أربعة نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف هذا الثم ربع الثمن الثمن كم كم الثمن كم ثمن ماله لا أربعة ملايين ثمانمائة ألف أو لا كل واحدة مليون مئتين ألف في أربعة هذه نصيب النساء فربع الثمن كان ألف ألف ومئة ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف رواه البخاري قليلهم كثير قال ابن حجر في هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت يعني لما حضر القتال وكان يخشى منه الموت استحب له أن يوصي فأوصى بدينه قال وأن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن أخرهم بعد أن وفى أخره أربع سنين وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودا لماذا هذا القيد <تصفيق> لأن لا وصية لوارث لا وصية لوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والأولاد يجب العد بينهم أما من لا يرث فلا يجب العدل فيه وذلك أعطى أولاد عبد الله ولم يعطي أولاده غيره من بنيه قال وفيه أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادرا على الوفاء أن كلما أتاه أحد يريد أن يستأمينه على شيء قال اجعله ديناً إن شئت وإلا لا أتحمل الأمانة قال وفيه مبارقة الزبير في الإحسان لأصدقائه حيث رضي أن يحفظ الله ودععه في غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم قال ابن الجوزي يقول من الحجر وقال ابن الجوزي فيه رد على منكرها كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدي يقول فيه رد على من جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدي لأن أزهد الناس وأورع الناس الصحابة فلما جمعوا هذه الأموال دل على أن من كره من المتزهدين ليسوا على طريق الصحابة فالصحابة لما فاض المال كثر عنده المال ولكنهم ما مات من أحد لا أوقف شيئا قال وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل الزبيل لم يكن عنده إلا أراضي وعنده بيوت ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيتاً فلم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه من باع بيتاً ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه قال فيه بركة العقار والأرض لما فيه من نفع العاجل والآجل ذلك إنسان عنده بيت مست... مؤج... است... قد أجره ويدخل عليه من ريعه شيء لا يفرض فيه فيبيعه فإذا باعه ذهبت الأموال وذهب العقار وإذا بقي ينتفع منه طول حياته وأولاده وأحفاده يستفعون منه قال لما في من نفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء قال وفيه منزلة الزبير عند نفسه وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله عز وجل والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به إذا باق عليك الأمر من أمور الدين فاستعم بمولى الزبين وفيه أيضا شدة أمر الدين لأن مثل الزبين مع ما سبق له من السوابق وثبثت له من المناقب رهب من وجوه مطالبته من الناس لما يتلتب على حقوقهم بعد الموت من مطالبة فكان الصحابة يهابون هذا الأمر وفيه أيضا سخاء نفوس الصحابة وما كانوا يتحلون بهم مكانم الأخلاق فكان يتبرعون بمئات الآلاف ليسقطوا دين أصحابهم وما أتهم ابن الزبير الا من كان له حق الا قال هي لك ولكنه من قوه نفسه رضي الله عنه ارضاه ابى ذلك هذا ما يتعلق بهذا الحديث طيب طبق الوقت نعم عشان دقائق بس خلاص بعض الاسئله قلت لكم السبوع القادم ما في درس وعندي خطبة العيد لنا حج عندي خطبة العيد في مصلى الشهامة إن شاء الله وعز وجل والشيخ سيخطف هنا خطبة العيد عليك بارك عشرين يقول هنا يا شيخ بارك الله فيك لو سمحت أريد أن تبين لنا حكم صيام يوم السبت جزاك الله خيرا صوم يوم السبت إذا أفرد لأجل السبت مكروه وبعضه العلم حرمه أما إذا صيم ليس لأجل السبت إنما وافق يوم صيام للشخص أو أيام فاضلة جاء الحث على صيامها فلا يكره البتة عند جماهير أهل العلم وعند المحققين وأما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم هذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه ضعفه أئمة كبار من الحديث كالإمام مالك والإمام أحمد حكموا ببطلانه والإمام ابن القيم ومن قبل المتيمية حكموا بشذوذه وأبو داود حكم بنسخه وهو متعارض مع حديث أخر مثل حديث جويريا حيث صامت الجمعة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أصمت أمس قالت لا قالت أصومين غدا ووسب قالت لا قال إذن فأفطري ثم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين من الذي أرشده إليه أن يستثني صوم يوم السبت وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكذلك صيام ثلاثة أياماً كل شهر ولا شك أنه سيقع فيها يوم السبت وصيام عاشراء وعرفة تقع في يوم السبت وإذا بحثتم في كتب العلماء الفقهاء لن تجدوا أحداً ينص على أنه إذا وقع يوم عرفة في يوم سبت أنه لا يصاب وقد ثبث في سنن نبي داوود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ولا شك أن فيها سبت قد يكون سبتان ولم يذكر أما من يقول أن حديث أفضل الصيام صيام داوود هذا شرع من قبلنا لا يصح لأن شرعنا شرع جاء به فكان من شرعنا فمن قال من العلماء أنه يكره إذا أفرث أما إذا صيم مع غيره أو صيم لمناسبة شرعية فلا كراهة فيه وهذا القول هو المتوجه ثم المسألة لو قلنا بصحة هذا الحديث حديث يوم السبت لا تصم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم لو قلنا بصحة وتبنينا ذلك لا ينبغي الإنسان أن يشدد في أمر على الناس وقد خالفه الأئمة الكبار إن صح عندك وأردت أن تعمل به اعمل به في نفسك أما تلزم به الآخرين وتبدع عليه الآخرين وتسفى من يقول بهذا القول هذا قول كبير ليس بصحيح لو بحثت في أقوال الفقهاء والعلماء والأمة تجد أن هذا الأمر مستقر بينهم والأمة لا تجتمع على ضلاله عبر قرونها فتش في كتب الفقه كلها لن تجد من يخالف في هذا وأنه إذا وقع عرفه في يوم السبت لا يصال فإذا وجدت فعلى العين والرأس يقول هل إذا مات المدين وعليه دين يعذب حتى وفاء الدين يحبس عن دخول الجنة يحبس قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي وعليه دين ما دخل الجنة يقول الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم السترة في الصلوات المفروضة والرواتب السترة قولان العلماء منهم من يقول سنة مؤكدة لا ينبغي تركها ومنهم من يقول أنها واجب والأوامر فيها كثيرة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستطر ولو بزهم وقال لا تصلي إلا إلى سترة وعلى هذا كان الصحابة ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في حياته كلها إلى غير سترة أبداً هناك حديث صحيح أنه صلى إلى غير شيء صلى إلى غير شيء هذا يحتمل أو صلى إلى غير جدام يحتمل أما صحيح صريح أنه صلى إلى غير سترة لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي للمسلم أن يترك السترة وصنة مؤكدة عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله والسترة أن يكون أمامك شيء مرتفع مقدار ذراع أو ثلاثة أرباع الذراع وأما عرضه فلا يشترط فيه شيء خلاص كم بقي نقص قبل أخير يقول السؤال كثير من الناس يستعملون جوزة الطيب في الطعام هل هي حرام ليس عندي فيها تحرير المسألة تقول أختنا هناك أو أخي يقول هناك شيء يقع فيه كثير من النساء وهن حيا يدخلنا المسجد لا يصلون لكن تجلس بالمسجد وهي حائط الراجح من أقوى العلماء أن الحائط لا يجز لها المكثف المسجد لا يجز لها المكثف المسجد ولا فيها كثيرة من حديث عائشة أن لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائط قال إن حيطتك ليست بيدكي ففهمت رضي الله عنها أن الحائد لا تدخل المسجد فبين لها الرسول أن المرور ليس فيه شيء أما المكثو فلأما الأربعة على منعه والله تعالى على المسألة فيها خلاف في سنة الظهر أربع ركعات هلو صليهن اثنين, اثنين اثنين أو أربع أربع يعني أربع مع بعض المسألة فيها خلاف ومن صلىها أربع هل يتشاهد في, في أوسطها أو لا أيضا فيها خلاف والأولى أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى تقول نحن أختان متزوجان أخوان هل يجوز أن أخرج بالسيارة مع زوج أختي في الضرورة ومعه أختي إذا لم تحصل خلوة لا بأس إذا لم تحصل خلوة لا بس المرأة إذا أراد أن تضحي هل تمسك شعرها وظافيرها نعم إذا أراد حدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره إذا رأيتم إلى ذلك الحجة وأراد حدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره هل الجمع جمع الصلاة مرتبط بالصفر فقط لا الجمع أوسع الجمع للحاجة يجوز للمطر ويجوز للمرض وأما السفر فالجمع فيه مطلق أما في الحضر فللحاجة يعني حالة ضرورة لغير المسافر كالطبيب الجراح والطباخ يجوز لهم ليجمعوا آخر سؤال ما موقفنا من المتسولين موقفك انظر ماذا يأمرك ولاة الأمر يفعله يعني من يتخذ هذا الأمر مهنة يوجه لجميعات الخيرية ينظرون في حاله وإذا وجدوه مستحقا إن شاء الله لا يقصرون في حقه أما ولا تلو يمنعون فالإنساء على الإنسان لإمتنع والله تعالى علم هذا المصلحة وإلا لو فتح الباب لتضرر الناس وجزاكم الله خيرا أسبوع القادم ما في درس تراك لبعد في درس لا تتصلوا فيني السلام عليكم عليك السلام السلام مسافر جائع من السعودية وقدم معي ثلاثة أيام في سيارة خربان وقد حملتها برقلون لمصفحة okay. وصلحتها للمصفحة ويجبت مقينة من الشارقة ورقيت عليها مقينة ناصل عدل ورسلتها الشارقة وصاحب الشارقة طلبتها ثلاثة أيام ومرت عليها ثلاثة أيام وعدها خربان